وَماَا لَهُ أََّام وَذذِبَهُ اللهَّهُ وَهُمْ يَصُّونَعَ المَسجد الحَرامِ وَمكَُواأَياأَ وَماَا لهُأََّ وَذذِبَهُ إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه, وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اذ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا يُنْفِقُ الَّذِينَ كفروا سَيُنْفِقُونَ هَا فَتْمَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ سَيُنْفِقُونَ هَا فَتْمَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم من يحشرون والذين كثروا الى جهنم لما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فلا بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيهكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون قل لله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 فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم وإن نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير